بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الذهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقوا الإنسان من نطفة أمشاج النبثين فجعلناه سميعا بصيرا بِالنَّالِكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّا اعْتَدْنَا لِكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَذْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَانَ مِزَاجُهَا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 نُعِينُكُمْ لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا منا نخاف من ربنا يوما عبوسا قميرا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قميرا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 لقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسورا وجزاهم بما خبروا جنة وحريرا متكلين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا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 وَإِذَا رَأَيْتَ فِيهِمْ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلِيُّ أُثَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ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 اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ ذِكْرًا وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّهَا إلا نحن خلقناهم وشددنا أزرهم وإذا شنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعذ لهم عذابا أليما